بسم الله الرحمن الرحيم حامين والكتاب المبين إنا جعلنا قرآنا عربي لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعليج حكيم أفنضرب أنكم الذكر صفا أن كنتم قوما مسرفين كَانُوا آبَاءَنَا مِنَ النَّبِيِّينَ الأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَاحْتَمَلْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَغْشًا وَمَضَى مَثَلُ الأَوَّلِينَ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ يَقُولُونَ خَلَقَهُ اللَّذِي عَزِيزٌ عَلِيمٌ الذي جعل لكم الارض مهدا و جعلناكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي يسرى في السموات ايا بقدر فانشرنا به بلده ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواجكنها وجعل لكم منها الفلك والانعام مما تركبون لتستوى على ظهوره ثم تذكرون المتربكم إذا استويتم عليه وتقولوا وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له قرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون وجعلوا له من عباده جزءا فَأُرْيُبٌ يُبِينُ أَمُتَّخِذَ مِن مَّا يَخْلُقُ بَنَاتَهُ وَأَصْفَاكُم بِالْبَنِينَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُكُمْ بِمَا آتَاهُ رَبُّهُ أَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ أَوْ مَنْ يُولَدُ الشَّاءُ فِي سِنَّةٍ وَهُوَ فِي الْخِصَابِ ضَيْرَمُ بِينُ دينهم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسأدون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخلصون أما آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسفون بل قالوا إنا وجدنا وكذلك ما ارسلنا من قبلك في قريه من نذير الا قالوا اترفوها الا قالوا اترفوها انا وجدنا اباءنا على همته وان على اسائهم وقتجون قال اولو جهتكم باحد مما وجدتم عليه اباءكم قالوا إن بما أرسلتم به كافرون فانتقل منهم فانظر كيف كان عاقبة المكتبين وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براه الذي فطرني فإنه سيهديه وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل ما متأتها أولئي وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولم ما جاءهم الحق قالوا هذا سف وإنا به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن ألا رجل من القريتين عظيمين أهم يقسمون رحمة ربك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 فَهُوَ وَاحِدَةٌ نَّجْعَلُ لِكُلِّ نَّادٍ مِّن يَبْصُرُ بِالْصَّحْنِ لِقَوْمَتِهِمْ سَقْفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِقَوْمَتِهِمْ أَبْوَابًا وَشُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَأَرْخَفُوا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 محتجون حتى إذا جاء انا قال يا ليت بيني وبينك بؤد المشرقين فبئس قرين ولن ينفعكم اليوم يظلمتم إن أنكم في العذاب مشتركون افاتك تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نري منك الذي وعدناهم فإنا ليهم مقتدرون فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي يُوحَى إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لِّلذّاكِرِينَ وَقَوْمُكَ سَوْفَ يُؤْمِنُونَ وَاسْأَلْ مَن أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ يَعْلَمُ أَجَلَ النَّبِيِّينَ وَمَن يُضْلِلِ الرَّحْمَٰنُ فَمَا لَهُ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 وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحي ادعوا لنا ربك بمعاهد عندك إننا لمفتدون فلما كشفنا أنهروا العذاب إذا هم ينكثون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 ذهب أوجاعه الملائكة مقترين، فاستخف قومه فأطاعوه، إنهم كانوا قوما فاسقين، فلما أسبونا تقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين.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 هو إلا أبد أن أمنى عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمتغن بها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 بِالحِكْمَةِ وَلِيُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَأْخَذْتَ لَكُمْ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأَبُدُوهُ هَذَا سِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ أَخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِن بَيْنِهِمْ فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء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 وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها قالدون وتلك الجنة التي أورثتمها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون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 116. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون 117. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون 118. أم يحسبون أنا لا نسمع ولا جواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون كان للرحمن ولد فان أول الآبدين سبحان رب السماوات والأرض رب الأرش أما يصفون فذرهم يقوضوا ويلأبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يؤدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم الألیم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما واعده علم الساعة واعده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون دونه الشفاة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنا يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون تصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون